رَفَتُوا فِي دِينِ الله إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاللَّيْشَهَدَ عَذَابَهُمْ أُطَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْزَّانِي لا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالْزَّانِيَةُ لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم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 والذين يرموون أزواجههم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لاعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين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 لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبرا منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفر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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفظت فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم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 خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يآم بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولكن إن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم، ولا يأتى أول الفضل منكم والساتئ يؤتون أول القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وَلْيَخْفَ وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يُغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرَوْنَ الْمُحْصَنَاتِ غَافِلَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ عُيُونُهُنَّ لَا تَحْفَظُهَا عَلَى فُرُوجِهِنَّ إِلَّا أَزْوَاجُهُمْ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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا حتى تستانسوا وتسلموا على اهلاها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم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 وَيَحْفَظْنَ فُرُجَهُمْ وَلَا يُبْدِي نَزِيَّتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَاللَّيْبُ رِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِنَ وَلَا يُبْدِي نَزِيَّتَهُنَّ إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أو آباء بولتِهِنَّ أو أبنائِهِنَّ أو أبناء بولتِهِنَّ أو إخوانِهِنَّ أو بني إخوانِهِنَّ أو بني أخواتِهِنَّ أو نساءِهِنَّ أو ما ملكت أيمانُهُم. أو التابعين ويرئوا للإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن يعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُ فُقَرَاءٌ أَيُّ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيه الله من فضله والذين يبتغوها الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم ما لله الذي آتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبته عرض الحياة الدنيا وما يكرهن فإن الله من بعد إكراههم وَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبينَةٍ وَمثَلٌ وَمثَلٌ مِنَ الَّذينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَموعِظةً لِلْمُتَّقِينَ الله نُور والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا وربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدر والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الذكاء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 وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برق يذهب بالابصار يقلب الله اهْر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا من فَ مِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ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 ویقولون آمنا بالله وبرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه المذعنين أفي قلوبهم مرض أم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 وَلَوْ فَإِنَّ مَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْبَيِّنُ وَعَدَ اللَّهُ الذي وعامل الصالحات لا يستخلفنهم في الارض لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشيكون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن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 والقواعد من النساء التي لَا يرجون نكاحا فليس عليهمن جناح أن يضعن ثيابهن ويرم تبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع علي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 كلوا جميعا أو فإذا دخلت بيوتا فسلموا على أنفسكم تحيه فسلموا على أنفسكم تحيه من عند الله مباركته طيبة كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى لم يذهبوا حتى الَّذِينَ إن الذين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 شيء إن علي.